صراط الذين أ ن ع م ت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والليل إ ذ ا يغشى والنهار إ ذ ا تجلى وما خلق الذكر والانثى إ ن سعيكم لشتى ف أ م ا من أ ع ط ى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى و أ م ا من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إ ذ ا تردى إ ن علينا للهدى و إ ن لنا ل ل آ خ ر ة و ا ل أ و ل ى ف أ ن ذ ر ت ك م نارا تلقى لا يصلاها الا الاشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها ا ل أ ت ق ى الذي يؤتي ماله يتزكى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 ما ودعك ر ب ك و م ا ق ل ا و ه ل ى خ ر ة خير ل ك من ا ل أ و ل ولسوف ى ي ع ط ي ك ر ب ك ف ت ر ض ى ألم ي ج د ك ي ت ي م ا ف م و ى و و ج ت م ا ع ي م و ج س ك ع ه النابلسي ف أ م م ف للعلوم ا ت أ الاسلاميه س ف ل ر اسماء الله الحسنى